تَطَؤُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعْرَضَةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللَّهُ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا